لا خلقنا الناس من ممّا هدى من هذه القرآءة التي نغازيها بالتقريب والقرء والجزاء رحم الله تعالى كتاب الصلاة. قال رحم الله قصلا المطلوب من الصلاة ثلاث أشكال قرب وسنة مهيئة. القرب لا يلوه عنه مجد الصلاة. لكن ذكره والجمال قريب الأذكيق قبنا عليه وسجلت له. والمتنون لا يعود إليه بعد سلفه في لكنه يسجد السهو، والهيئة لا يعود بليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات فنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السهو ويسجد له سجود السهو ومحله قبل السلام وهو سنة نعم قد رحمه الله تعالى قصم والمضروف من السادة ثلاثة أشياء يعني المضروف سهول فرض وسنة وهي المقصود بقوله رحمه الله تعالى فرض يعني رتن فالفرض لا ينوب عنه سجود السهل الرتن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا يعني حتى الجاهل لا يسقط عنه ما ماذا لذلك؟ حديث المسيء صلى الله عليه وسلم لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله قال رجح تصليك إنك لم تصلي وهكذا ثلاثة مرار إلي أن قال والذي بعثك بالحق لا وقصد غير ذلك، وسبحان الله حتى من كان غير متعلم من الصحابة انت ومسكت قال والذي بعثك بالحق لا وقصد غير الجانب قال إذا دخلت بالصلاة فأطمن النواقع إذا ركعت فأطمن النواقع إن حسن فالنسل فالصحيح فهذا يبدو على أن قال ارجح تصلي فإنك لم تصلي يعني حكما وإن كان أدى الصلاة عمريدة منها صلاة باطلة لأنه لم يأتي الضركان هذا على أنه يصفل ما يصفل ولا جهدا وكذلك لا يجبر سجود السهم، ولكن إن قال الفاصل في ترك الركوع يعود طبق العباد، يعني مثلاً لو ترك الركوع، لو ترك الركوع في الركعة الأولى، إلى متى يعود لهذا الركوع؟ إذا لم يعوذ لهذا الركوع، تصير الركعة ريحة ولا لا باطلة؟ باطلة إلى متى يعود؟ من حقي أن يعود لهذا الغفوص الثلاثة؟ قولان الأهل إيه؟ قول الأول أنه ما لم يعود إلى نفس الزفوص الذي ترك. يعني إلى نفس الزفوص الرتعة جميلة يعني فدل أن كان إقرأت السورة بعد الثلاثة وسجد مباشرة تمام؟ ثم قام الركعة الثانية فإنه يستمر إلى أن يأتي للرقوع في الركعة الثانية فإذا جاء الرقوع على الرقعة الثانية وتذكر لا يعود لهذه الرقعة ولكن لا يحتسبها رقعة لا يحتسبها رقعة والقول الثاني لهذا العلم هو أنه ما لم يقم للرقم الذي يريه وهو في هذه الصورة هو أي شيء من الرقو، يعني إذا هذا هو تمام؟ وهو لسه بيرشد، لسه بيرشد تذكر، هو نازل تذكر، فإنه يعود، فإنه يعود لرقبه الأرض، ثم ما أدري هو، في هذه الصورة نفي رقو ولاحيدال من الأرض، تمام؟ طيب إذا نسى ركعة أو ركعتين أو ثلاث من الصرح جيد صل الظهر المستعجب صلى إيه ركعة واحد أو ركعتين وخلى رجل كما حصل لو صلو في إحدى الصرحة العشرين متى يعود؟ يعني استنى تتكلم مع ذات ومع ذات ومع ذات من قال يعيد الصلاة اربع ركعات ولا يصلي ركعتين مع انه تكلم يمكن شرب ميه يعني شامل جسمه شرب ميه او كله تمائي في وقت قليل ها يعود ها؟ الوقت القليل ولو كان تكلم تكلم اه الحد في ذلك هو طول القاف وقصرها ويرجع في طول الفاطل وقصر إلى, إلى العرب فالما ذلك جاء بذلك الأخوان لا يوضع عليه وإنما المرجع في ذلك إلى العرب حسب العرب إذا كان الفاطل قويلا فإنه يعيد الصدر أما إذا كان الفاطل قصيرا فإنه يبني على ما فات ويستمره ولو تكنم ولو تكنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قل الظهر او العصر يوم ركعتين، وفي القول ابو بكر وعمر فحابا ان يكلمهم طبعا اللي عظيمة كان في بينهم صلى الله عليه وسلم هذا يكون على الادب مع العاد صحابه رضي الله عنه كانوا اكثر الناس ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان احدا من يوطي له صفنا رسول الله فالصطع لانه لم يكن يحدق في النظر اليه حيث انها استطيع أن يصفه صلى الله عليه وسلم. السلام فقام رجل من ينطاع له في اليدين لطول في اليدين فقال يا رسول الله أقوص رف الصلاة أبنى سيديه قال ماذا؟ قال صديت ركعتين فشفد إلى أصحابه وقال أحقّم ما يقول يقوله بيديه جدئيلا للخبر لابد من التحقق منه حتى ولو جاء الخبر على النسان التقار ولو جاء الخبر على الاثنان فقه وإلا فبنجمع العلماء الصحابة جميعا كلهم فقات وحدود فذليا دين فقه عدد رضي الله عندي فقص على نفس الخبر فقال يا فقه حق ما يقول ذليا دين تقول ليه خبر الآن قلتني وعلي بينا يقول لك شفت كلام يقول لك الشيخ فقال له الشيخ صارت عندي فقه هل تقول له هذا الحديد ولما تبحث, تبحث عن الشيخ الثقة في الأصل الخبر من ثامن كالذات إن كان للخبر أصلا أصلا أصل. قد لا عيده أصلا أصلا ويتناقل كأنه متواتر بينهم وهذا أمر السبيل لا فيه في جمال الحوضة الذي يعيشوا في هذا اليوم كلانا أعلم أهل الأرض النباز باب جاءت عربي طيب فتش فيدي الكلام ده والله يبتان قال طيب فلا ممكن تسأل لو سمحت يروح لفلاده وظلنا سمحته بالشيك بلان ممكن لو سمحته بالشيك بلان اه والله لو سمحته وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن تصل لقاس السيخ الخبر يجيب فلاده وغاية ما انه قام بالبال مخيم في الحد يطاب الشيخ يسلم عنه هذا قائد ما وصل ليه اعلى مع الاب مخيم لبال ما سلم عليه هذا ليعقى مشهر بجرد انه سلم عن البال او جلس مع الابال فيه مخيم وتفتل معه او صلى ورائه ورائك انه اعلى مع الارض ها من لمن خلص هذا الحلق قلت ببنى ومن خلص نفسه ومن نفسه امان الإنسان الله يسمع في هذه الأيام أشياء عجب تالي عندما يخبر أحد المقابة فأحلو يقول لقد خلنا معنا أخونا الخالب باسم الجامع التوقيت قلت ذلك؟ آه كان يعطي الثالث في التوقيت التالي قال لقد خلنا أقسم بالله و أشهد الله أن الخالب ينصن معنا في هذا الجامع جامع التوقيت ولكن ليس الدكتور هذا إنما في سور الثاني فالثمت الصلاب قال كنت أعطى الدرس هذا في رؤية من أمير. كنت أعطى الدرس و جاء صالب الملي فالتفت إلي الصلاب و بلباسي العسكرية و أنا أعشق خالب كذا يقول طبعا العشق أن يتباعد الجماع ولذا أنكرة ثلاث أصلاف لغة العشق على الله كبارك وتعالى يشقى الإلهي لا يجوز أبدا فهذا من أقوال السوفية فقيره وقا يقوله أنا أعشق الخالد من الوليد جاء بالماتل على الكريم فالتفق الطلاب وقال لا تنتفثوا إنكم أمام عالي طبعا المنزل قال الله الله الله هاجل يقوله قال ثم دخل يتوضع يمسح يبني امسح عشان يصر عليه عزيز وإذا بالمقاطع ينفشل على, على, على, على المتكلم على العالم الكل سوف ينفشل الحمد والذي نمس بيليه لو أن ابن بأس حاط له ذلك الله ينستطيع أن ينفشل ذلك هذا المتكلم الباني رحيم الله جاء شخص فهو وقف عند السيارة قال أنت الشيخ الأزماني أنت الشيخ الأزماني فجاهش بالبكاة نخشى أن يكون جسرا يعبد لما عبد الناس لي الجنة وفي جنة الألمان من بعد يذكر الشيخ رحمة الزراهيم يبكي مفاء عظيم عندي مفاء وأيضاً يذكر حديث الدك ويبكي مفاء عظيم الإنسان عليه أن لا يذكي نهتك أن يتواضع وأن لا على الناس حتى لو يتغلع علمك أو وجاءنا أو جمالا أو مكانك بين الناس تواضع فكما قال الثلاث سبحانه محمد رحمه الله ليس العلم عن كثرة الثواية إنما العلم الفشل الشيخ البدء أنا أراه بعين وأجلس ومعما أسمع صوته وأرى وجهه أجلس هكذا كامل الشماكة وأنا وكذلك ابنه ديمين بطرة تعطف لا ولا مرزام ولا مصرطة في العرب لا أحبه جدا ولا أجل حركة الراجحي أجل سمانه فيه ثلاثة أو أربع قلبي اشتغربين كل بعض جارس ثانيا حتى ان بعض ابناء رحم مع البسر فقال يابك هو اعمى جارس اكري فيه تواضع واسكين الشيخ الابان يقول الله انه جاء يبقى من تواضره يكي والله رحمه الله تعالى فهي كذلك عندهم تواضع انتان مانا اذي من علم الرجاع والمكان الناس لا بد ان يذل ويخضع واستوجب جناح كريم ميم بن عبد الله كان ياتي الملك يدور ياتي مرائض وكان بعض الطلاب يسمع الشيء وقال لك دعاه وكان بعد صلاه الجمعه تدعى اذا كانت شذات النور وتاتي ذباح في نص الشيخ ويشرح كثير الله بعد وكان ياتي بعض المراد يعني ليزور الشيخ ويقرب رايه وكان في مجلس الشيخ بعض المراد سمين يوحد مع عبدالعزيز من طلاب الهند هذا الشيخ الفضل وقال رأيته فالشيخ قال واعرف الماله وقرار قال يا شيخ لو دخلت مجلس المراه ومجلس التقرار لحضر السجال وحضر الهند وحضر, وحضر مصري قد تكون هناك رواءة قد تكون ديب العالم قاي لا والله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واجه هذا المجلس من ارادنا اتى اليه ليس هناك افضل من هؤلاء يعمل كل نفسه واضمر عن جلسيته حول لبسه او مكانته وكان يأتي الامراء في وضع هذه المجال تقصر الراس الشفاء قف هذا على هذا صحيح اجلس مع الشفاء الخزان بحي البيحاء يوصل درس على الفجر الكورس بتاعه اللي حصل الشيخ لكن الكورس يتحدث مرتين اليوم يفتح الكرسي وهو داخل هو خالد هيك الكورس يجي واحد من الشورى يقول اخر وقت إن شاء الله بكره ثلاثه لو جعل المسؤول لو كان يكره العقبه كان يمشي عقبه طلاب طلاب قال العلماء عنده تواضع ليس عنده اه كذلك شخصا يحاول يعني ان يعني يصح شكله ويعاكه فاغتر يريكه نوع سائر كل امن ان يلمح نفسه امامنا تمن او يلمع نفسه ليس هكذا العلماء الذين الذي يلمعون ويشعرهم بين الناس هو العلم ومطله ومكانته الخير الذي في قلوبهم ويحدثون به الناس على أسفل ويعملون به قبل هذا لذلك ترى مدى حب هؤلاء الآية بن عثيمين الله تعالى في مات في شوال وكان يدرس في العشر أواق المرمضة قال له طبيب في الثاني في آسف ثلاثة شفاق ودخل الشيخ بن عثيمين الله قال له طبيب بك الثاني يقول الطبيب هذا ملة كبير ملة عند البكتوريج يعني شيخ كبير هذا ملّة كبير. كان يتكلم الشيخ حمال الله وذي أمتيه خرطوم وللإخراج خرطوم من السمّة خرطوم هذا حب العلم تمام؟ فقال له يا شيخ لو تكنّمت قد يكون هناك تأثير على, على حياتك قال أنا موثل عنه فنبدو الله لن أقطع ذلك الحيب لن أموت إلا عليك فعلاً ما رحمه الله أعضى الضغط في العشر الأواضل ومات سيعة في مكة في شركة وذلك الله في يوم وفاته كامل وهكذا وهكذا في سيارته وذائب من عمل يدرد وفي عودته يدرد من مكان الدخ وذلك أنا رأيت هذا من مكان الدخ إلى السيارة لفاء المشرح روح السيارة انزل يركب يركب واحد رجل مزل كتاة هو ابن يبنى عمله ثلاثة وثلاثة وثلاثة. واحد من محطة انزل والد تاني, تاني. والد ابن الله رحمه الله يركب السيارة مزل ثلاثة وثمينة طبعا فيه في السعودية يعني حاجة تحفظ تحفظ تحفظ ويقول محمد الموسى كتاة الشيخ رحمه الله قال السيارة حضرت، ماذا الشيخ يدفع السيارة معظم؟ وقال له أن أخشى يا شيخ أن يراك الناس قال الله يديك يا حمد، الله يديك ثوابه، ثوابه رحمه الله ويقول له بعض الثلام لأنه عثمان سوداني يا شيخ أريد هذا البشر ليس يعني عباية تلبسة العيامة فبعض بعض الطلاب زجروه فلماذا فعل هذا؟ أحرش الشغل بعد. قاد تقبلني إن شاء الله غدا في صلاة العصر من الجمعة. فقتل البشت وكواه وطوار وأعطى أعطى السودان. ولم أنكر الطلاب قال أردت أن يكون كذا. هذه سنة النبي تماما من حصل لا وما حصل من مع الصاحب مع ال إسماعيل السوداني حصل للصحابة الذي يطلب المسؤول قال أردت أن يكون يخني فكانت كثير فهكذا منهج منهج الوقان مورود منهج مورود ليست محاكمية فقط ولا بك أن ينتظر من السلوك في العمل أيضا صد الإخلاص مع الله يجمع قال رحمه الله تعالى فصل والمضروف من الصلاة الثلاثات وأشياء قرض وسنة مهيئة والحظ لا ينوب عنه سنون السهوي بل إن ذكرهم والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد وسجد السهوي كان عن نفس سجد السهوي قبل طيب لو زاد ركنا أو زاد ركعة الإمام هل يتابع في ذلك لأن الإمام في الصلاة الظهر أو العصر أو العشاء قام للركعة الحالية أو في صلاة الفجر قام الثالث أو في صلاة المغرب قام الرابع هل يتابعه المؤمنون بعموم قولي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لي يتابعه أم لا يتابعه يعني المؤمن جاب ركعة جائدة فبعض, سبحان فبعض قال سبحان الله نام الإمام فبعض المؤمنين قال سبحان الله فظن أنه على الصواب استمر فالمأمون حالهم لا يتابعون طيب ولو تابعه أحد تبطل صلاته ولو كان تاهياً معه إذن لا إذن الذين تابعوه على, على أسمه شخص سهى فإن هذا صلاته صحيح لأن الإمام صلاته صحيح وشخص يقر أن الإمام أتى بركعة زائجة وتابعه هذا طرعته باطل ويعيد الصلاة لأنه كمن صلى ظهرا خمس أو المغرب أربعة أو الفجر ثلاث متعمدة أما المأمون الذي يدّق أنه على خطأ فإنه يجده وإن شاء سنا لأنه لا يوم تبع الإمام وإن شاء حبسا إلى أن يأتي الإمام للروض الذي وفيه ثم سمم بعدك سنن. نعم قال رحمه الله تعالى والمسنون لا يعود إليه بعد التنبس بغيره ولكنه يسجد السنة عند الشفائية سجود السهو يكون في ترك السنة وعند الحنابلة وهو الصواب أن سجود السهو لا يكون إلا في ترك واجب ولذلك أتجهد قوصة عند الشفائية ولا واجب لذلك لذلك يوجبون سجود الثانو في ترك الشهر الأوسط هو عندهم في سنة هو عندهم الحناب لا واجب ويسود في ولكن لو النصطب قائما فإنه لا يعود من الظروف لإنه إلى الواجب يعني آه إذا ترك التشهد الأوسط وقام فقال من سبحان الله هل يعود ولا يستمت يستمت ولا يعود أنا لا يعود إن من الرك نيل يوم ولكن وهو بهم نفسه هل أحد منهمين سبحان الله؟ إنه ما لم إنه كان يعتقد واجب كان كان هذا هذا إذا كان يعتقد واجب. وإذا كان يعتقد أنه وسما وذكر به أيضا لا يعود. لا لو ذكر يعود. ما لم يقوم إلى لا ايه لا ايه لا ايه مقابل الرجل كان اعتقد انه واجه انه واجه انه السجود السهوي السجود السهوي لو انترى قبل السلام فحال مجال الحالة دي قبل السلام ان كان عن نفس او شك يعني اذا كما اصدنا ركعتين ثم ايتي برحيو قبل او شك لا يدري هم قبلها ثلاثة ام ركعتين فيحسن مهار ركعتين وهاسو بالسهو بعد قبل الثلاث عن الضفر واما ان كان عن زيادة في نورة الثلاثة بعد الثلاثة بعد النقص والشك قبل الثلاثة والزيادة بعده قال رحمن الله تعالى والحيئة لا يعود ليها بعد تركها ولا يَسُّلْ لِسَّةُ عنها. فإذاً لو أنه مثلاً السنة عنده أن يضع يده على صدق فترك هذه جيد هل يجد لسّة؟ لا لا يجد لسّة ولا يعود إليها من باب أولاده محمد السيد قال رحمه الله تعالى واذا شك في عدد ما اتى به مما عاش بنى على اليقين وهو الاقل فلو انه شك الخبره عدنا ثلاثه اليقين في حقه هو ركعتان نهنها ركعت, ركعت ويجب له سجود السه وما حبه قبل السلام وهو سنه وشيد ما قبل السلام وفي هذا فإذا إذا نسى الثاني إذا نسى لأن يسرى للثاني يعني وهذا رأس الله من عن خدود الثاني ولذلك إذا كان الفاصل طويلاً فإنه لا يجد بالسر أما إن كان الفاصل خفيفاً وخطيراً وقته فإنه يزد بالسر كان مثلا بعد خلال ركعتين واحد ذكره بجوار فقام ذكروا ركعتين أن يزد بالسر خط شخص نذكرنا الخطب على المسر هو, هو واحد وخلال ناسى فصل ركعتين وهو كمان إيه أن يزد بالسر سرعاً ده بالنسبه بيقول عنده اربع رسائل غير حاضر الى رام هذا رام الشركه رام انا كان او شركتين مع هذا ان بن التعادل مشروع تعدد المشروع والقضايا من يستطيع يا فنزع النجم السام وراح البيت بلجى وشرب الشاي وعيّنه هذا الفصل يعد طويل والمشقوقين طويل لكن لو نسّف بينه المجد القصيرة قصر بيت تذكر نجم السام ولا يذهب النجم السام في اللقاح الذي سهى ليعيش هي الأرض مسجدا قصرا نعم قصرا وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاة لنا ثابرة بعد صلاة الصبح حتى ظهر الشمس هذا هو الوقت الثاني وعند وعند صلوعها حتى تتجملا وترتفع قدره هذا الوقت الثالث وإذا استوت حتى تزول وبعد وبعد صلاة العصر حتى ظهر الشمس هذا واضح وعند الغروب حتى يتجملا هذا هو الثالث رحم الله تعالى قصر وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب لما التناقض المطلق الذي ليس له سبب لا يصح في هذه الأوقات وإنما تنادى في الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسك أو سنة الوضوء أو صلاة اختفارة أو غيرها من دوات الأسباب فلا بجمور أهل العلم إلى أن هذه الثلوات لا تصل في أوقات الخراحة وذلك الشفير رحمه الله تعالى والذي عليه أبو السجاع أيضا أنها تصل ولم يُعرض هذا القول قبل الإمام الشاهد فكان عمر كما في الخدم يضرب الناس على الثلاء ويحضوهم بالجزرة في هذه الأوقات المسلوحة وأما ما له سبب فالصواب وإن كان جماهير السلام على أنه لا يصلى لا دوات الأسباب ولا غيره فذلك الإسلام في الدكتور رحمه الله أن دوات الأسباب مستثنى ومبنى الخلام بذلك على ماذا أن النبي عليه السلام نهى على الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وتتفع قدر رمه وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا عن الصلاة حين يخلوه خائم الضهيرة فهذا نجد مطلق وأمر بالصلاة في بعض الأوقات تقول عليه السلاة كانت الصحيح حديث أبيل الهولد يومان وانش إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا أمر بالصلاة ولو دخلت بعد صهر الصبح أو الآن نحن لذلك مثلا بعد الحصر هذا الوقت منه عن الصلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهنا النهي جاء على صيغة الخبر وهو أبلغ في التجري والنهي تمام يبقى إيهم لا صلاة نهي عن الصلاة وقوله صلاة نكرة من فيه تهيد العموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وجاء في صيغة الخبر قبل قتني، تمام؟ ونخلت بعد العرض. والرسول عليه السلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا هنا أمر بصلات، وهناك نهي عن الصلاة. هنا تعارض عمومات. عموم الأمر في قوله: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعموم النهي في قوله لا صلاة بعد الاصل حتى تقوم السماء فأيوهما يقدم نعم نعم النهي الأول فيه أمر أمر بالسرعة لا حتى نهي عن السماء نعم صحيح أيوهما يقدم نعم عموم الأول ختم على عموم النهي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بأمر انفعت منه وإذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه أيوم ختم على هذا الحديث الأول النهي لا هذا بعد بعد الوقت من عنده. هذا بعد ما أذن وهذا الوقت ما هذا؟ هذا هو هذا. معلم. ها؟ أي مع هذه الدرجة الخارجية طيب وهو يعني هذا الخجلي متى إذا تعارض عموماً أما إذا تعارض عام وخاص إلى المقدّل الخاصة وهنا تعارض من هذه المسألة شديدة جدا هذا. <تصفيق> ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نحى نحو من الرلمي قال نحتاج إلى مرجع خارجي لأن العمومات لا يصعب يصعب جدا للترسيق هذا عام وهذا عام لو كان عام وخاص فإن خدمنا الخاص على العام فنلجى حين يجل إلى مرجح خارجين هو ما جاهد الفقيق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لكنه أحد أنصاف الليل ساعة من الليل أو نهارا أن يرجع أرجعه وقد يقع الصوار بعد الفجر أو بعد ذلك سأسمع من جماعة وجماعة من العلم ما كان له الثقل وهذا القول مع أن الجماعة من أهل العلم على خلافه بل لا يُعرف قبل الشامعيه هذا مع مع هذا فأقول جهن كنه عن هو القول الرجل الحنابي رحيم وصلنا في ذلك جدا إذا دخلت في المغرب ملتك في الرياضة ودخلت وقال ليه تشدوك جاء عليها قد وقع ليه مع بعض الناس من هاته هاته كبير في الخلافة عنده الله يحطيك شكو له وصاحة كراني يقول انا انا اصلي العصر اصلي مع العصر وصلي العصر قلنا يوما عند الشيخ شيبت العالم المعروف في المسل النبو ولا قصة في المسل وكان معنا بعض الاخوة المصري كان يوم جمعة هو لي شرح الأسائل بخاري ما حين افترر منه شرح اوزعه متانا بعض اخواله انت انا اتعانها انت واللي في بجواره قدرا وصلي جوارا طبعاً طبعاً يعني اللي جدا الشيخ داخل مع عصر هو طويل مش ه不了 جد اللي داخل مع عصر يمكن بعكس أوكيه فداخل اللي جانا نخلب منه يستطع النص كل كان كع المثل فيه نفيش عشان الرجال لا عود لا عود بالله يصليون يصليون قبل المغرب نقول للوائت الله لا ولا ما رديشة الشيخ جالس ايه يعني اتدخل عشان من الولايات جي بجي مين الاخ اللي هو النوع الاهات وكان بيعلم عام تخبر من الاخ يقول الله يهديه مستوى انت تصلي اي اي او اي ما عارفه قبل كان عمر يهدي الناس في الدره اه جي يا ولد الله يهديه قال الاخ ايه عاني انتكت كان واحدة مخلصنا واحدة مخلصنا لا لا يا واسمي ما كنتم اللي يعني منشدت في ذلك لانا نرسلناها عن ذلك ويعمل قول يقدم قوله عليه السلام اذا امرتكم بامن من وما استطعتم واذا نهيتكم عن فجد لكن هذا في التنفذ المطرق اما التنفذ الذي له السبب ركعة للطواب ينفريه فإنه يجوز ولو في أوقات إنها عدد صحيح من قول إيجابينه إذاً أول وقت هنا عن الصلاة إيه هو بعد الصبح حتى تطلق الشمس وهذا وقت قصير ولا طويل ها طويل إذا الأوقات خمس بعد الصبح حتى تطلق الشمس فبعد العصر حتى تغرب الشمس فحينما تكون الشمس في كبه السماء حتى تزول يعني قبل الظهر لحظات هذه ثلاث أوقات تكره الصلاة ترى الشمس ونالك أوقات تحرم الصلاة إذا الخمس أوقات دور تحتلنا نفسه قسم تكره الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحينما يقوم مقائم الظهيرة وقت التغرب إلى أن تتبس تتغرب ووقتان تحرم الصلاة فيهم حينما تغرب الشمس والشمس بتغرب تسقط المرور وحينما تطلع الشمس وهي بتطلع وهي على أنها تقرد بين قضم شيطان وحينئذ كان أسقط لها المشيطان. ولذلك الشوكان رحمه الله تعالى مع أنه عالم فحت مشتهد المطلق ليس مشتهد مدهب إنه مشتهد مطلق رحمه الله تعالى راجلين الأرضاء له لما تكلم في مسألة الصلاة عند ملوك الشمس وعند قلعها قال هذه من المضايق التي يصعر التصريح إذن أنت دخلت أتخش المدهب المغرب بخمس دقائق والشمس التمر أفضل ما تتخلش وإذا دخلت تخليك إيه؟ واقع إلى أن يؤذن وصل أن هذه من المضايخ التي يصحب الترجيع قصبر وصلات الجماعة السنة المؤكدة وعلى المهموم أن ينوي الجماعة دون كتابة ويلوز أن يأتم الكرب بالعزل فالباله بصرائحه ولا يأتم رجل بفرأه ولا قارئ بيكمه وأي موضع صلى في المسجد بصلاة إمامه وهو عالم في صلاته ما لم يتقدم عليه وإن صلى الإمام المسجد والمأموم صار المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جادة قال رحمه الله تعالى أصل وصلاة الجماعة مؤكدة هذا هو قول جمهور العلم أن صلاة الجماعة يعني في المس حيث ينادى بهن سنة مؤكدة وراب الحنابلة وهو الصواب إلى أن صلاة الجماعة واجبة والأدلة في ذلك كثيرة. من أقوى الأدلة في ذلك ما جاء في الصيحين من قوله الله صلى الله عليه وسلم من حديث رضي الله عنه: لقد عمت بالصلاة ما تفار. ثم أمر الرجل أن يصلي بالناس. ثم انطلق الرجال معي معهم فذم من حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة، فأوحرق عليهم بيوتهم إنهم. فقوله فأحذق عليهم بيوتهم بالنار النار لا يكون في كركه سنة وإنما يكون في كركه واجب. واجب ولكن قال الجمهور أن الرسول عليه السلام أما ولم يفعل ولو كان واجبا ففعل فأجاب الحنالية بقولهم أن جاء كالنصر آخر لولا ماك البيوت من البهاء الموزرية يعني من لم تجب عليه الصلاة فأجاب الحنالية الصغار فعلتا وإذا اعتمدوا على خول ذي تبارك وتعالى واركعوا مع الظاكرين يعني كلمتهم وعلى أن صات الجماعة المشروعة في الحرب في الخوف المبادئ أولى كما في صورة الإساء بخوله يجلوا على وإذا كنت فيه فأخمت لوم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا تلدوا فليكونهم ورايكم. وإذا أتي طائفة أخرى فليصلوا فليصلوا معك وليأقول الشفراء مفجع وإذا حديث حول يوم المسجم لما آت النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرت الاستباع والهوان والنخيم وليس لقائد يقود من المسجد فأذن لحك. ثم مدى الوحو فقال أتسمع النداء قال نعم قال فأجب وأما الجمهور فعتمدوا على قول عليه السلام عليكم عمر صلاة الجماعة تشبه صلاة الفجر أجدى بخمس وعشرين درجة وفي رواية لسبع وعشرين درجة. فقالوا قالوا وإن الصلاة صحيحا يدل ذلك على أنها ليست درجة. والقول في صلاة الجماعة ثلاثة. الجمهور على أنها سنة والحنابل على وجودها وإبن تيمية على أنها شرط في يعني أنه من يصنعون الجماعة فنصنع صلاة الضاطلة على قول شيخ الإسلام ابن السلمية رحمه الله فهذا القول قول الشيخ والصواب الكلاب الصواب الكلاب قول الإسلامية وقول الجنود والقول الوصف أنها واسعة فما يمين يرد على قول الإسلامية قول جبيع عليه الصلاة يدل على أنها صلاة صحيح. تمام. وعلى المأموم أن ينوي الجماعة تأويل الإمام. الشافعي يقولون أن المأمور لا بد أن ينوي الاتمام. الينوي الاتمام. الصلاة الجماعة واجبة، فلَأَيْمَه فَرَّةً كَانُوا أم مُجَارَى. على ما فيش المر واحد في هذا الشخص فتح الكبير عشر رمضان إذا، ولا تستأن تصلي في منز أخر، صلِّها. حتُر في الجماعة خلفنا، المسعود رضي الله عنه، خلف خلف ابن أبي معاذ، وهو سكراه. فلما انتهى صدق قال أزيدكم، قال يا أنيم ما ذنبنا، ما ذنبنا، ما ما ما ذنبنا في صلاة ما ذنبنا بعد، أو في زيادة ما ذنبنا بعد. ما دمنا في ديارة ما دمنا معنى هذا عن أدب في مخاطبات الأمراء أما الطاهور والصابية والمنافق والزندية فلنقر أنت لتانا مليئة بالشفاة زندية طاقية طاق والمنافق يعني يخشى يخشى أن الله عز وجل أن يعود هذا النبض عليه يبا ترك الجمع والجماعات خلف الأئمة ضرة كانوا الفجارة من البدع كذلك ترك الاتحاد معه بعضنا بعض الناس يحتاج إلى أننا نستامع أننا نستامع مع أهل البدع بأن خلاح الدين كان أشعرياً وقع في قول أشاعره نصره نسلمون نعم نصره في باب الجهاد، يوم ينطره في باب البدع والأشعرين ولم يجتمعوا معه على منهج ينصرون حشاءهم ذلك الحذروا من أشعرياتهم فكونهم يفرحوا بنصر في صلاح الدين أشعريا على الصليبين هذا شيء وارد فلن نفرح بنصر أهل الكتاب الكفار على أهل الوتنية وعباد النوح نار رضي الله جل وعلا بسواق الحروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يعني نص الروم على الكورس لأن الروم على كتاب الكورس وتاريخ مبجل ما؟ واضح لو لأن حتى الصوفية بيدل سنوات عندنا مولده وناجود من سنوات ما تعمش؟ سن. في هذه الأيام آخر؟ أبو أحمد جل جل جل أنا لا أصدّم نبضي عندك. له مولداً، خذ له مولداً وجوء إليه في مكتمات وتكاتب دون هذا ما الذي هذا. مدد. ولكن الناس مشغولون فيه, فيه في السياسة، <تصفيق> ولم يُمكن أحد. هذا أن يجمع نجاراً في الشارع، ويشرب الخمر ويدق على رأسه بالمعاد. خير من المد يا أبنى أويا له لأن شد الخمر كبيرة وزينة كبيرة أما هذه القالات أنها شرخ والشرخ أعظم فلكن من كذا لا لكن ما فيش داعي نختلف والنص لا داعي نختلف معه وما هو المد يا أبنى إجدع مش وقت الآن بنواجه العمالية لا تكير في هذا في البخاري أحمد المسعود قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندة هو خصف أصحاب العرمات حشف أصحاب العام مولد لي لهما من رسول لي له الله جل قال لكم منكم اليجين الله وهذا يقول رجال المهنة وهذه القطرة الإخوة لطفائد ثلاثية ويقعدوا مسك طيب شنو هذا؟ نان ويحرمونا فيتين فيتين الحلال وحاجين وهذه الجماعه اه انا بقولك فيتين سبع فيتين استنوا الحلال حرام الثلاجه الحلال لا تخمر خلينا جميع الناس على كحتيل من الدقر للحلال قال رحمه الله تعالى وجد أن يتم الحر بالعبد والبالي بالمراهق المراهق يعني الذي قارب الديون. فعمر بن سلمة رضي الله عنه أما عمر سبع سنين. وكذلك يجوز الاتمام المتوضّع المتجمّم. الشخص المتجمّم، الشخص المتوضّع يجوز المقام يصلي اتمام. ولا يتم رجل بامرأة هذا بالإجمال ولا قارئ بأمي الأمي في عرف الفقهاء من لا يحصن قراءة الفاتحة إذا كان شخص يحسن قراءة الفاتحة لا يعمه شخص أمي والمقصود باللي يسترجع يعني لا يلحم فيها لحنا جليل أما تجبيل أو يعني قراءة أو المخالف هذا مستحب وليس لأمي فإنما نحن نجلس أجدان حرك حرف أو حركة بحركة مع تغيير مع تغيير شكرا أن يصلي إلا لمن هو منه قال شيخنا إن كان يحسن على فالصحة الصلاة أما إن كان يحسنها فالصلاة هو صحيحة فالصلاة هو قال المرأة لا تأم الرجل أن لن يفلح قوم ولو أمرهم كما, كما عند الوفاء الوثائر المرأة لا يتصل أن تكون رديسة جمهورية أما يقول أنه به بعض الوثائر اليوم لأنه لا مانع تترشح المرأة لأمره الوثائر جمهورية كما لا يتصل وهذا قال أولي الله صلى الله عليه وسلم في عائشة لن يفلح. أمر لن يفلح قوم ولو أمرهم مرأة حتى لو عايشه حتى لو عايشه فمن مرأة أحيه وقتلت ويصيبها النفاش لو صارت المريكة تعيثنا فلانة جيدة الولادة ويشدد بصنعة الولادة نستطلب بلا رأيك. إلى يعني مش فمن الولادة ومن العملية الجراحية مثلا لا يصح تولي الولاية العامة المرأة أبسك أن تكون وليئة الأمة مشروف الولاية العامة أن تكون أن يكون ودي وفي ظل هذه المظاهرات، أن كمان يمارس خلف مظاهرة النساء طالب بمساواة المرأة في حاشد التصويت لرئاسة البرلمان ست مرات، منها أن أولماني قد تكون رئيسا من الجمهور، والمنج الآخر من هذه الأشياء حتى مساواة المرأة في كل الأحوال الشخصية، يعني من حقها أن تفضل المرأة. من حق في الميرات الميرات هو الميرات تفضل حق تزوز من شاء تفضل من شاء تفضل من شاء تفضل وتدخل وتفضل فيه تشاء فيه فيت عليها رقاضة. يعني ما تزعلت الميراتك شوية بمن تفضل تفضل والله يقول الرجال قوامون على النساء لا ما فهنات عقل أن في الأوليان عامة لا ليس في البيت. لا لقد أخذ الجال وقم عن المساعدة لما الله من المظلم أن تخو من لكن لو مديرتك امرأة في عامل المدير يقولك واحد امرأة ليس ما كلاما ونسمعش كلامة ليس ما كلاما في المعروف لا أما في البيت في الهوام الأمر جديد ليس في الهوام ليس في الهوام أن هذه الهوام عن هل أنت تزوجت للمجهدك؟ ناس؟ المظلوط؟ يقوم بذلك الواقع <تصفيق> <أخشى كثة قريمة. تصفيق> الرجل هو الذي ينفق المرأة وتزوجه هو القوانة والذي ينفق ويحبه والمبيه عليه والنفقة والكثوة والكثوة هو الذي يحقه هو لكن مرشة ناتي سمان تكون القوانة فقط فشي بعض الجهاز تزوج الرجل الرجل بعض الجهاز الأجمالية وليس أفره تزوج الرجل الرجل تحق بالرسل من كبير التأثير على يد المنزل بعد صرح الله تعالى وأي موجه صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه هو عالم بصلاة أزاه ما لم يتقدم وينقل الإمام في المسجد وأنه خل المسجد خريب منه وهو عالم بصلاة ولا حين هناك جاد قال شيخنا إذا لم تتصل الصفوف فلا تصح الصلاه على باجة أما الصلاه في الدول الثاني وفي المسجد فراغ والصلاة صحيحة لأنه في المسجد يقول الآن لو يصف الأولان موجود واحد منه يصف الأخير يطلق كل هذا الصفوف صلاة صحيحة ولا باطلة و مجموع صلاتهم صحي او صلوا بالقرب من المسجد ولكن المسجل. على المسجل. في صحن المسجد على المذبح في حرم المسجد صلاتهم صحي حتى ولو لم يتصلوا ولكنها امطاءت سنه وهي وزع. او تركوا لكن لو صلى ولا صفور ديره إلا كانت الصفور المتقصلة عندها لقاء عامل مثل قالوا في الشيء الثوزان الله عليه وسلم لأولئك في بلادنا عاملنا كان مثل الثوزان هنا والإخوة اجتمعوا وقتصل الصفور وطلع اتقر الصفور الصلاة طائعة ولا يضحي هذا محفظة لطيف صحيح فذلك لو أنك في الحرم وفي سكن مقابل الحرم والصحوك يتطلق قبل أن تستكن بساعة لكن إذا لم تتطل الصحوك فأنك تصلي واحدة لذلك في خارج هذا الصحوك هو الصحوك مش متصل لك تصلي واحدة قد ذكر أنه يومات الحواق في أصحاب في والمحينات الأسواق وفي السوق يتقار في صلاة الجمعة والصحوك يتطلق في السوق و هذا في دكان يصلي في دكانه في نعم أما تعني خروج الاتكاء لأن هذه غرفة تفتح في باب المنزل في هذا الباب هل يصح الاتكاء في هذه الغرفة لا يجوز على الوضع الحالي أما الآن الوضع هذا لا بفرج آخر لا بفرج في الشارع ولا في خيّن هل يصح الاتكاء في هذه الغرفة كان معنا في يومنا في الجريح كان منظلنا لها هذا الأمر أذكر ظلنا نعمل لها بابين باب في الشارع وباب في الداخل ليه؟ عشان يقع فيها الاتكاف لك. صحيح لكن لو منهاش الباب ده لو ده جدار مولا هل يصنع الاتكاف فيها؟ لا تمام؟ لأنها خارجة المسل لذلك اللجنة دينها فتوى لو إن بوض اللي المسجد لها أبواب تفتح جهة المسجد ده سحر هتكاف أما إذا لم يكن لها أبواب داخل المسجد فإنه لها سحر هتكاف فيها ويمثلها وعليه أيضا مسألة مهمة جدا وهي أحيانا يبنوا مسجد في المقابل عشان تراجع الجنادة ويدعلوا هذا المسجد داخل السورة على مكان السيارة البيضرية فإنه مسجد هنا داخل المقابر نعتبر المسألة المقابر عزيز الله مكاننا الآن والمسجد مكان السيارة هل يصح الصلاة هذا المسجد وسط المقابر يعني بحاجة إفريقية تماما والمسجد له وصول لا يجوز الصلاة في هذا, الصلاة في هذا إلا إذا جعل وصورا خاصا به أخرجه خارج مقابر المقابر خارج عقل المقابر ثم أتمنى أن هذا المسألة فينا ففي مسجد المسل المقابر والإخوة كانوا كانوا فذهبنا إلى المسجد وجدنا صور خاص من المسل وهذا لا يعد داخل المقام. المسلح في المقابر لا تشوفه أبدا إلا فالآن الجنازة لمن لم يصل الجنازة إن شاء الله على المقابر المستهد صور على المقابر وليه تحت المسل والمسجد داخل الصور هذا الصور صراحي أما إذا كان داخل الصور لا يصنع إلا إذا كان هذا صور محيط بيخة دون صور المحيط ولو كان فتح لا يصح لا يصح أن يصنع فيه لأن الصلاة الجنازة عالم مقادر على القبر لا تجوز إلا أن من يتمكن من الصلاة فالنحيط على الناس صلاة على مسناها مصلاة على مسناها. هنا يعني طبعا النقص إلا صلاة الجنادل من لم يصلي على في المسجد أو في في الصحراء هل يصلي عليه مرق على النقب؟ لا لا يشفع. هل يختلف عن صلاة يعني على الجنادل عندنا مرق في السكع لأنه نجعل بعيد عن المرق الناحية. و ان شاء الله الوادي ها لا لا نقول و صل ما فيش مشكله المهم لا كل ما يعني يا بعيد يعني كانه شارع يعني هذا يعني, يعني, يعني هذا هذا مثلا مكان ما تصور يوسفين وقبر يوسف قالي رح نرجع على هذا كل ده مصير المحل يا لطيف اه مضروب كده اللي في المطار ليه الصور وليس في مقابر هذا المكان قاعد مقرر على ناحيه ايش في هو سور حواليه سور حرم من المقابر وداخل المقابر لا يا جوز سلام هو متروف للمقابر متروف المقابر لكن يعني هو حق. من حرم المقابر احنا عندنا المحطرة في عادنا جانب في العيون عاد نشارك نعم فيها المسحلين مجيش تلك فتاتة في خرصات من القبول لنا الصرف كمكفة في الدكتة نعم نعم نعم نصلي فتاتة هل فيه نصلي فتاتة ان هو وضع للمقادر على حرم للمقادر نفسي نعم في شاط المحدد المخاطر. وصلنا في المخاطر. صلنا عين. طيب ما نصوا مع المخفرة ولكن المزارع والنبالي في منطقة دي شفنا يعني هذا المكان مخصص هذا المكان لا بيضف جزء المخاطر. فهنا مزرعة بلان وهنا هنا كشفة كذا. عن انشاء ذهب قاعد الرسول على ايوه ومن كل ذاكر المقابر والمقابر ناحية الجزء المقابر ناحية والناحيه الليقه لجيره ده ده الصحراء للمقابر للمقابر للمقابر لكن خارج يعني مصفوفه صحراء نعم مراجعه في تناول النفي تمام. حددوا مكان. حددوا مكان. حددوا مكان خاص للصلاة. يجوز. أصلوا على مقامة. يجوز. هذا السلم ثمان. من من تفصلوه؟ في, في للصلاة. وهذا يدخل في المقابل جميع المقابل هوحدد مكان خاص بأي صورة حتى يحط عليه بوس أي شيء بهذا خاص بالسلام هذا خاص لأن ما فرق بين هذا الجزء الثاني وبين الجزء اللي في كل قرض أنا أجمل القصص في قدام مش رح أهمل رأيي الله أكبر من تخصنا المديون تديان لأن الصحراء وانتخا جل سحات يعني كت عد ماشي كاب السيارة وكان مثل يعني يضحكون على سبحان الله الشيخ سبحان الله من وحي من حصل الدنيا برا في بي بي بي بي. كان في استحراز الآن كانت أن تلقي شو نظر كان حسنان تصلحان يوم كل شخص يفعل له له أجر وهذا هو ألا يقول العلماء الذين يخضعون Tämä on Raheilun